الليل المظلم يروي ضمار روح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا يا ربي فكاف من أنشى للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا القرآن نجاء يملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا رب. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروا لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضا نملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا Oh